الحمد لله تعالى نحمده نستعينه بي ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شروع أنفسه ونسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله كلا وأشهد أن محمد العبد الرسول ثم مبع كتاب العرية يقول هي مستحبة بالإجماع لقول تعالى وتعاون على البر والطق وهي من البر وقال تعالى ويمنعون المعون قال ابن عباس وابن مسعود العواري وفسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع العرية عرية يعرفها الفقهاء بأنها إباحة الانتفاع بعين من الأعيان عرية عبارة عن إباحة الانتفاع بعين من الأعيان ولكن بغير مقابل بغير, إيه؟ بغير مقابل قيد بغير مقابل ده احتراز من إيه؟ احتراز من أن تكون, أن تكون بمقابل فإذا كانت بغير مقابل فهي عرية وإذا كانت بمقابل فهي إيه إجارة هي إيه؟ فهي إيجارة إبّى لو أن الشيء أعطاه الإنسان لآخر ينتفع به بغير مقابل هذا يسمى عريق, عريق. وإذا كان بمقابل يسمى إيجارة يبّى بغير مقابل إعارة وبمقابل إيجارة وبمقابل إيجارة طب إذا كان على سبيل التملك والتمليك إذا كان على سبيل التملك والتمليك ويعطيه مال في مقابله هيكون بيع هيكون بيع يفرق بين البيع على سبيل التملك والتمليك يفرق بين انتفاع بدون مقابل هيكون اياره يفرق بين انتفاع بمقابل هيكون ايجار هيكون ايجاره عشان اما نفتي في مساله او نشيء لابد تكيف المساله الاول تكيف الشيء الانسان يفتي في اي مساله لابد يكيفها الاول يا تحت اي باب تحت باب البيع ولا الإجارة ولا الإعارة ولا الوديعة ولا الغصب ولا إيه بالظبط إيه بالإنسان يخطئ في الفتوى لأنه لا يكيف المسألة تكييف فقه منضبط عشان كده عشان تكون الفتوى طلع منضبطة لابد تكييف المسألة اللي أنت تتكلم فيه تكييف فقه تحت باب إيه تحت باب إيه تحت... تحطها في كتاب الشركات ولا في كتاب البيوع ولا في كتاب ال... ولا باب الاعارة ولا بالإيجارة ولا بالغصب ولا بالوضاعة لابد من تكييف كل مسألة تكييف فقهي بحيث المسألة تطلع والفتوة تطلع منطبط طيب دي اباحة الانتفاع بعين الأعيال مشتقة مني 140 من, من عار الشيء من عار الشيء إذا ذهب وجاء إذا ذهب وجاء ده مشتقة من عار الشيء يعني إذا ذهب شيء وجاء الشيء سميه العلماء عار, عار. لذلك يقال الإنسان الفارغ قال الإنسان الفارغ البطال لازل عمله عيار وقال له عيار لأنه يذهب ويروح ذهابا وأيابا بغير عمل وبغير فائدة لذلك يقال له بطال يقول الشيخ مرعي رحمه الله وهي مستحبة بالإجماع وهي مستحبة بالإجماع إبا هي كحكم فقه كحكم شرعي مستحبه وليست واجبا مستحبة ليست واجبا بالاجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهي من البر لقوله ويمنعون الماعون وهي من البر على البر والتقوى وقال تعالى ويمنعون المعون قال ابن عباس وابن مسعود العواري القدر والميزان والدل قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع شيء طيب يطرأ العارية وإن كانت مستحبة تنعاقد بإيه يقول هي منعاقدة بكل قول أو فعل يدل عليه كأعرتك هذه الدابة يبقى النفظ نفسه كأعرتك هذه الدابة او اركبها او استرح عليها ونحو وكدفعه دابه لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده فإذا ركب الدابه أو استبق الكساء او استبق الكساء كان قبولا كان قبولا يبقى هذه العرية تنعقد بالقول كما تنعقد بالايه بالفعل الذي يدل ايه يدل له بالقول الالفاظ اللي احنا ذكرناه. طيب ولكن بشروط ثلاث لها شروط إيه ثلاث هي مستحبة ومنعقدة ولكن تناقض بإيه بشروط بكم شرط يقول بشروط ثلاث أول شرط كون العين منتفعا بها مع بقائه كون العين منتفعا بها مع بقائه يبى الإنسان اللي يعير إنسان إعارة هيعطيه, هيعطيه عين ينتفع بها أود أن تكون هذه العين باقية باقيه لكن إذا كانت زاهبة يعني مش متخيلة زاهبة يبا هيعمل بها إيه سلمنا إنسان هيد الإنسان شمعة هيد الإنسان شموع ماشي يوقد هذه الشموع للإنارة طيب هي هو يوقد الشموع للإنارة طيب هيبه الأخر النهار خلصا أفه الشيء لا تنفع ولا تسمى يعارة يبا كون العين منتفعا بها ده شيء الشيء الأخر مع بقائه مع إيه مع بقائه يبقى لابد تكون العين منتفع به مش هدي الانسان شيء مش هينتفع يكون ايه بقاء العين لان النبي عليه الصلاه والسلام استعار من ابي طلحه فرسا فركبه فركبها عليه الصلاه والسلام ده النبي عليه الصلاه والسلام استعار من ابي طلحه فرس يعني وركبه عليه الصلاه والسلام ده الحديث ده في البخاري وليه قصه عن انس رضي الله عنه إيه قال إيه كان فزع بالمدينه يعني فزع بالمدينه تعلم حصل شيء او في المدينه ففزع الناس فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلحه وقال له المندوب الايه وفيها برضه جواز استحفاء جواز تسميه الدواب جواز تسميه الايه الدواب ممكن تسمي السياره بتاعتك ممكن تسمي الطيارة ممكن تسمي الفيل ممكن تسمي العجلة ممكن تسمي الحصان الحمار البغل زي ما تسمي يبقى عن ابي طلحه يقال له المندوب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرس من هذا الفرس سمى المندوب وركب النبي عليه الصلاه والسلام عليه فلما رجع قال ما راينا من شيء وان وجدناه لبحره انه وجدناه ايه لبحره شاد الكلام ده اول شرط من الشروط كونه العين منتفعا بها مع بقاءه واستعار من صفوان بن اميه اضراعا يا صفوان بن ابن اميه, أمية استعار منه حديث رواه ابو داود وصححه العلامه الالباني الله صححه العلامه رحمه الله يقول وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عين وقيس عليه سائر ما ينتفع اي عين ينتفع بها مع بقاء عينها يجوز ايه اعراض يجوز إعرض. طيب الشيء الاخر ايه او الشرط الاخر قال كون النفع مباح كون النفع مباح يبقى ما ينفعش يديله شيء يحرم الانتفاع بي. يحرم الانتفاع به انفحش هذا الشيء لكن لابد يكون نفع مباحا لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع فلا تصح الإعارة لغناء او زمر ونحن مش متخيل واحد هيد الواحد جارية يغني له أو إنه يعني يدي عود أو زي الكمانجة أو شيء عشان يعزف عليه ويغني ومزف عليه يحرم هذا الشيء يحرم عشان الإعارة تكون صحيحة لابد يكون نفع الذي ينتفع به هذا الإنسان المستعير لابد أن يكون مباحا وليس حرام, وليس حرام. هنا الحناب لا يعني توسطه يعني قروة تصحه إعارة الكلب تصح عارة الكلب بس أي كلب بجانا أي ما الكلاب كتير, كتير. تصحه عارة كلب كلب لصيد كلب إيه؟ كلب لصيد طيب يبقى تصحه عارة كلب وإن كان الحنابلة نفسهم عندهم لا يجوز لا يجوز بيع الكلب لكن يقولون يجوز إعارته يجوز إعارته أي, أي كلب أي كلب أي كلب من الكلاب عند الحنابلة لا كلب صيد ولا كلب معلم ولا غير معلم وعندهم الكلاب كثيرا الكلب يعني ايه الدنيا كلها فشاد من الكلام الكلب حتى المعلم لا يصح ايه بيعه عند الحنابلة وإن كان الراجح من كلام العلماء يصح بيع الكلب المعلم صح بيع الكلب المعلم ونفهم برضه مسألة مش يا صح بيع كلب المعلم انت ما تدفع فلوس في الكلب المعلم ما بتشتريش الكلب ككلب ما بتبتعش الفلوس لكلب ككلب لجسم الكلب لذات الكلب لا انت بتدفع المال للعلام اللي فيه للتعليم اللي فيه يا شوفت فضل العلم ازاي تخيل الكلب أخس الحيوانات له الانسان. يقول له الانسان اخسى ومع ذلك ربنا تفضله وشرفه للعلم العلم الذي ايه معه فكيف بالإنسان؟ كيف بالإنسان؟ إذن الإنسان يعني يتعلم العلم ويخلص النية لله تبارك وتعلم مش تتعلم عشان تتبشير تتعلم عشان يق... تقدم عشان تذكر لا لا تعلم لله عز وجل فيرفعك رب العالمين سبحانه وتبارك واحرص على الإخلاص لله عز وجل فعند الحناب لا تجوز أعرض الكلب المعلم او كلب الصيد ولكن لا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه والراجح يجوز وال... يعني والذي يشتري يشتري يعني يدفع فيه مال في العلم وليس في ايذاب يقول تصح عرض كل لصيد وفحل لادراب فحل لادراب لإباحة نفعهم والمنهي عنه العوض عن ذلك لانه عليه الصلاه والسلام ذكر في حق الابل والبقر والغنم اعاره دلوها واطراق فحلها اعرض دلوها واطراق ايه واطراق فحلها يبقى تصح اعاره كل للصيد وفحل اضراف فحل اضراف عارفين الفحل فحل الغنم فحل الابل فحل البقر يبقى يعير الإنسان لكي يعني ينزع على الحيوان لكي يحمى. تحمل الانثى تحمل انثى دفع المال في حرام طبعا ده امر منتشر في الفلاحين ونهى نهى النبي عليه الصلاه عن ذلك فنها النبي عليه وسلم عن عزل الفحل عسل الفح لضراب الفح يبقى انت تطرقه وتأخذ عليه أجره أجره ده حرام ولا يجوز لكن يجوز أعرض يجوز إيه عرض من مكرم الأخلاق. الاخلاق يجوز عرض هذا الفح سلمنا أنت أعرضه بدون مقابل وهو صاحب الفح صاحب الشاه الأنسى أو شيء أو البقرة أعطاك مال يجوز. يجوز ولكن لا يشترت الإنسان على هذا الشخص يقول لإباحة نفعهما ده الشرط الثاني يبقى الشرط الأول كان كان ايه اه الشرط الثاني كونه نافع ومباح الشرط الثالث كونه المعير اهلا للتبرع كونه المعير اهلا للتبرع لانها نوع تبرع اذ هي اباحه منفعه اذ هي اباحه منفعه كونه المعير اهل اه أهل عنده الاهليه اهليه اهل التبرع اذا ما يكونش انسان صبا صغير ما يكونش انسان معتوه ما يكونش انسان مجنون ما يكونش انسان سفيه كونش انسان غير عاقل يبقى لابد ان يكون اهل الايه للتبرع يقول انها نوع تبرع اذ هي اباحه منفعه اذ هي اباحه اي منفعه فعشان كده لو طفل صغير خلي بالكم ما تديكش شيء غالي وثمين خد يا عم وانتفع بالسراديه خد يا عم روح بقى مشوار وانت اتحط عليك كلمتين اضمن هذا الشيء وتخلي بالك ما تاخدهاش منه ما تاخدهش منه روح يا شاطر استذن ابوك الاول او تديني رقم امك اتصل بيه أما بتقولش لا ده الطفل هو طفل وانت كمان إيه طفل وانت كمان ماشي والله إذا كنت معته مجنون ماشي أنا عملك أسوأ منه لكن هو طفل آه لكن وانت ايه ان شاء الله بها انت عاقل ولا طفل ولا صابه ولا ايه بالضبط إبيعك مع نفسك إبيعشان كده مصاب يعطيك شيء وخليها قعدة عامة على كل شيء يعطيك حتى في البيع والشراب حتى لو أبو إدي له مال وقال له روح أتوا أنت صاحب محل صاحب كذا وقق محل سيارات محل عقارات محل كذا ويشترى منك شيء تقول له روح يا شاط روح يا حبيب ماشي بعت لأبوك بعت لأبوك يا شاط لا يجوز لك ان تاخذ من هذا المال كذلك حتى في الطيب حتى في الطب لو إن الصاب صغير جاي وبتاعه وهو متعود على كده وابوه روح يا حبيبي اكشف وبتاع والدكتور لقى عنده عمليه عاوز يتعمل له عمليه الان ماشي طيب ينفع تعمل له ما ينفعش تتصل بابوه هات ابوك الاول يا عم طبيب اللي قال لا ما ينفعش يا عم روح يا عم هات ايه ابوك يا عم عشان عمه ما يتدبسش فيها بعد كده خلي بالكم يا جماعه من من الاشياء دي كذلك صاب صغير ماشي في الطريق ومعاه فلوس الفلوس طالعه منه معلش هي احكام مهمه جدا احكام مهمه جدا واحنا بجهل منا بناخدش بالنا منها ممكن انت تحسن وتظن بجهلك انت تفعل شيء خطأ وتظنه احسان انت صاب صغير ماشي في الطريق وبعدين في جابه 100 جنيه 80 جنيه اقل اكتر والفلوس طالعه من جيبه فلوس طالعه من ماشي طلعت انت الفلوس وحطيتها له في جيبه قلت له يا حبيبي عشان مفيش حد ياخدها منك الحرامي شاف ان شافك في السر ده الاول ما كانش شافك وبعدين الصاب ماشي شويه فالحرامي خدها منه انت اللي طمن انت اللي, يخ... اللي كنت خايف عليه تقول له خد يا شاطر يا حبيبي هنا تضمن هذا الشيء فعشان كده خلي التعامل مع الاطفال لما تكون كابتن في المدرسة ولا بتاع ولا مدرس في النادي ولا مش عارف ايه ولا و... و... الصفل الصغير اللي انت بتعلمه العوم اللي انت بتعلمه كده تخلي بالك تعلم ده بس اعملي طفل ثاني ما تناقش تعبي ما تناقش تعبك تبدا تعلمه يغرق تضمن الديار كامل. الديار عشان كده خلي بالكم مع الصبيان بالزاد بتلعب عليك المراجيح وبعدين مش عارف ايه تعايا حبيبي تعايا شطرا ملعبك انت كمان حصل له شيء انت لتضمنه لان كنت بلعبه بلعبه هي لعبك دلوقتي ماشي كده بخلي بالكم الايه من الامور ديقون كون المعير اهل للتبرع لانها نوع تبرع اذ هي اباحة منفعة وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء لان المنافع المستق لان المنافع الايه عندكم لان المنافع المستقبله امم لان لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالهبه قبل القبض يبقى للمعيير اللي هو بيعير الشيء الشي الرجوع في عاريته أي وقت ان شاء اي وقت ان شاء لان المنافع المستقبله لم تحصل في يد المستعير هي في بعض النصوص مكتوبه المستقبليه لكنها تصبح مستقبله لان المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالهبه قبل القبض ك... يعني الهبه قبل القبض بقصه على الهبه لو أن انسان وهب انسان هبة وهب انسان هبه يا ترى اما ان يقبضها او لا يقبض لو ان انسان قلت لك والله انت لك المحمول ده ان شاء الله لك المحمول ده هبه مني لك خلاص بس لم تقبضه بعد لم تقبضه هل يجوز لي الرجوع فيه؟ هل يجوز الحنابل مختلفين الحنابل لذلك فالحنابل يقول يجوز يجوز الرجوع في الهبة ما لم يقبط طيب هذا مجرد وعد طب إلا وزل أخذ المحمول ده هبة ما شيء هدية مني لك وإنت تملكته وقبضته الآن يطر يجوز الرجوع فيه ولا ما يجوز تيه؟ لا أهل العلم بل أم الأربعة على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد إيه؟ بعد إقباضه بعد إقباضه, بعد إقباضه أما قبل الإقباط بي في خلاب الأهلاء خلاب الجمهوري يمنعون والإمام مالك والزيم يقول كالهبة قبل القبض ما لم يضر بالمستعير ما لم يضر بالمستعير وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء بس بشرط إيه؟ ما لم يضر بالمستعير ما لم يضره وحقك آه ومالك والعين المنتفع آه ولكن ملكك لكن انت تدتني سيارة كانتني سيارة وعشان عارتني سيارة وانا حملت عليها وطلحت مشوار وابتاع مجلس تتصل بيه في نص الطريق وانا محمل الحمولة عليها وتقول لي انا عاوز السيارة دلوقت لازم تجي بهالي دلوقت طبعا انت هتضرين الآن هتضرين الآن إبا لا ضرر ولا ضرار فإن أضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ايه ولا ضرار فمن أعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسوا الس وبال الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته نص عليه لان له وقتا ينتهي اليه المعنى من اعرس فينا لحمل من اعرس سفينه للحمل انسان اعار انسان سفين هات ان ريعه عمره ان ريح حج ان ريح كذا ريح اعمل تجاره الطريق بتاعي طريق بحري مش طريق بري فهات سفين خلاص اتفضل السفينة هيت أعارتك السفين حطت عليها المتاع بتاعه وتوسط بها البحر اتصر به لما ليش داعوا نعود السفينة بتحت ما هي شيء نعود السفينة بتحت ولكن منفحش هذا الشيء في ضرر في ضرر الآن يقول فمن أعرى سفينة لحمل اه اه لم يرجح حتى ترسو السفين ترسو يعني على الشط والآخر وينتفع بها في الشيء الذي أخذه من أجل برضو او أعار أرض لدافر عاره ارضه لذا انسان اعار انسان واحد ملوش مقابر ملوش مدافن وبعدين انسان قال طيب انا المكان ده هعيرك ايه, هعيرك إيه؟ تعمل عليه تربه وتدفن ميتك فيه اهو مش لاقي الناس كلها تدفن معاك لا ادفن معاك لا حتى الدفن الناس ما عادش بيحسنون الله ولا يعملوا الشاهد من الكلام ان انسان اعار انسان ارضه ليدفن فيها الميت طيب هو عاره وراضيه بذلك والتاني عين المقبره وتدفن ميته بعد اسبوع بعد يومين لا انا عاوز الارض انا عاوز المقبره بتاعه ماشي طلع ميتك ده هطلعه ازاي الان يحرق يحرق ودي برده اللي احنا بي بي بي يعني مداخله بسيطة كده أما يكون ميت ميت تدفن ميت ميت, ميت مدفون ولسه لم يبلى ما ينفعش تفتح التربه وتدخل عليه ميت تاني ما ينفعش تفتح التربه تدخل عليه لا صغير صغير ولا كبير فحش ده شيء بانتهاك لحرمه الميت ويحرم هذا الشيء يقول لبد من ان يبلى الميت ربنا احسن ختامنا واياكم وهون علينا عذاب القبر واجعله علينا روضه من رضى الجنه قال ويحصد الزرع يحصد الزرع يحصد الزرع يعني انسان اعار انسان ارض قال له خد الارض ديت للسنه دي وازرع فيه. حط فيها حط البذره فيها وازرع فيها والحصاد لسه لم يستتم قال له لا شيل الزرع ده بتاعك انا عاوز الارض بتاعتي يحصل ضرر ضرر على الانسان المستعير ولا يتملك الزرع بقيمته ولا تمل نص عليه لان له وقتا ينتهي اليه لو وقتا ينتهي في التمليك ولا اجره له منذ رجع الا في الزرع اذا رجع المعير قبل اوان حصده ولا أجرة له منذ ايه منذ رجع يبقى في الزرع إلا في الايه الا في الزرع كان الأرض اللي هو اعاره اياها لكي يزرع فيها أما يقول الآن احصد الزرع احصد الايه احصد الزرع ده في مضره ظهر على مين على هذا الإنسان المستعير على هذا الإنسان المستعير أنا كلفت عن نفسي ووضحت بذرة في الأرض وساقيت الأرض وجسرت الأرض وحرصت الأرض وموينت الأرض وبعد ذلك يتجل خذ الزرع بتاعك فأنا هعمل بها إيه الآن إيه صرفت مصرف كثير إضمانها أنتك إضمانها أنت يقول ولا أجرت له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل اوان حصده ولا يحصد قصيلة فله اجرته مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيه لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه قهرا عليه يجب اي نعم انت الأرض انت معيرني اياها ولكن يجب عليك تصبر عليا طالما الزرع لم يستتم ولم يبلغ الايه التمام لوجوب تبقيه فيها تبقيه الزرع يعني في الأرض قهرا عليه لانه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه فتعين ابقاؤه باجرته الحصاد جمعا بين الحقين جمع بين الايه بين الحقين بالعكس قال فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستاجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف باذن مالكه يقول المستعير في استيفاء النفع كالمستاجر كانه قدمنا قبل ذلك الايجار جار إنسان مؤجر وإنسان مستاجر إنسان يؤجر لإنسان شيء فهذا الإنسان المؤجر يأخذ هذا الشيء أو يعطي هذا الشيء المستاجر للإنسان الذي يستاجر منه طيب انا أستوفى النفع أنا كمستاجر أستوفى النفع بنفس أو أستوفى النفع بوكيل أو من يقوم مقامه من نائب أو غير طيب نفس الصورة في, الإيه؟ في الأعارة أنا استعى هذه النفع أو شيء عشان أنتفع بيها في صفر أو شيء بس أنا معرف شركة, معرف شركة. فأنابت إنسان مقام أنابت إنسان أقمت مقامي يعني عشان يؤدي المصلحة يطرين فعل ما يبتعش يقول والمستعير في استفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم إيه؟ مقامه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالك لملكه التصرف فيها بإذن مالك إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا أنه لا يعير ولا إيه؟ ولا يؤجر نستعره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستعر دي مسألة مهمة برضو ناخد بلنا منه المستعر في استفاء النفع كالمستجر. كالمستعر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر لا يعني أنت استعرت من إنسان كتاب مثلا اضرب مثال وقع أخ خدم أخ إنسان كتاب طيب انا اما تطلب مني الكتاب ده انا هديه لشخصك انت هديه لك انت لشخصك انت لكن لو قلت لي الاخ فلان مش هديه مثلا يعني مثلا طيب انت بقى ما ينفعش لا شرعا تاخد من الكتاب تستعيره مني وتروح تديه الايه الاخ الاخر الأخ. ما ينفعش ذلك انت انتفع بيه انت بنفسك انت بنفسك لكن لا تعطيه الإنسان اي انسان الا انه لا يعير ولا يؤجر لا يؤجر ما ياخدش هذا الشيء ويأجره ما ياخدش هذا الشيء ويأجره يقول انه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستاجر وبرضه اما انسان يعيرت شيء بالذات كتب او شيء تكون انسان محترم خليك انسان محترم وانسان وافي وما تبقاش كذاب باش كذاب وما تتلفش على الناس ايه اموالهم بالذات الكتب بالذات الكتب اما حد يديك كتاب او شيء اعمل شيخ والله الكتب غاليه بس الكتاب انتفع به اسبوع بس تفضل رازع الكتاب عندك وحابس الكتاب عندك شهر شهر طب ما منع... انا في ابحاث بعملها وفي علم بقدمه وفي كذا وفي كذا انا عاوز الكتاب انت حبسته عند شهر طب ماشي صبرت عليه شهر وانت كان ميعادك اسبوعا ودايما خليك صادق اما تقول لي انسان واحد سؤال واحد بس يا شيخ يبقى هو السؤال ما تسألش سؤال ثاني اما تقول واحد اقعد معك ربع ساعه ما تبقاش نص ساعه خليك وافي عشان الناس يصدقك بعد كده والا مفيش حد ايه هيعبرك بعد كده فعشان كده خليك انسان وافي ما تقولش بس 5 دقايق والخمسه يبقوا ساعه واخد ساعه واحده بس هو مشاكل والساعه لا لا خليك وفي وخليك صادق في الكلام بعض الإخوة يأخذ كتاب أزمع واحد بس يبقى عنده شهر يبقى عنده إيه؟ شهر وشهرين وسنة يعني برضو بعض الناس خاد كتب من إنسان وغيبها فترة طويلة تخيل شوف السخافة وشوف قلة العقل وشوف يعني السفة بتاع الناس طلبها منه بعد ذلك بلو بنفس اللفظة كده يالو انت لسه فاكر انت لسه فاكر يا دم الزماعة انسوا خوفك يا اخي لسه فاكر ماشي فالانسان ده انسان أحمق انسان احمق فعشان كده خلي بالكم وتكونوا وافق حتى دي اداه معينه ذكرها العلماء حتى ما تاخد كتاب من واحد ما تخططوش ما تخططش عليه ما تهمشش عليه ما تاخدش بالقلم بتاعه حتى لو فايده ما تحطهاش مش عاوزك تحط اللي فعشان كده خلي بالك من الامور دي لما تعملوش اشياء يعني بجهل منكم ويتضح ان هي لا تجوش شرع يبقى في استفاء النفع كان مستاجر لو أن ينتفع بنفسه إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعراه لعدم ملك ما نفعه أنت تنتفع بايه مش ملكة كذا الشيء عشان إيه تنتفع بيه؟ بخلاف المستر إلا بإذن المالك لو المالك هو أذن للإنسان المستعير خلاص إلدية أنت عاوز تأجرها عاوز تعيرها عاوز تعمل عليها عاوز تخطى خالص يبقى إيه ده بإذن المالك فإن أعراه بدون إذنه فتلف عند الثاني آه فتلف عند الثاني من اللي يضمن الآن من الل فللمالك تضمين أيهما شاء أيهما شاء ايه ماذا؟ لو أن إنسان استعار من إنسان شيء فهذا الإنسان المستعير أعراها الإنسان آخر فتلفت عند الآخر فالملك يضمن من؟ يضمن المستعر الأول وال الثاني يقول يضمن إيه؟ أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاني يستقر الضمان على, على الثاني يعطي الضمان يستقر على, على الثاني والأول طبعا هرجع عليه لانه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب قاله في الكاف كالغاصب من الغاصب قاله في الكاف واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه اه فهي ايه مضمونه عليه بمثل مثلي وقيمه متقوم يوم تلفه على بعض عشان تفهم قبض الملعاريه فهي مضمونه عليه هي إيه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم ثلاث حط على خط فوق مش تحت حط على كلمة يوم ثلاث دي خط عشان نبنى على حق يوم ثلاث فرط او لا فرط ايه او لا حط على فرط او لا دي خط فرط او لا عوزه لنا ان العارية مضمون بتفريط مضمونة بدون تفريط مضمونة اه ده احتراز من إيه؟ احتراز من من من الوديعة الوديعة بتكون, بتكون عند صاحب مسابة إيه؟ الأمان خلاص كده خلي بالكم في الألفاظ بخلاف الوديعة الوديعة يا ترى هي مضمونة ولا على سبيل أمانة على سبيل أمانة لا تضمن إلا التعد والتفريط تفرقوا من إيه؟ السرطين الوديعة إنسان مسافر مثلا فعنده مال خايف عليه فقلت لك والله يا شيخ محمد اتفضل المال ده هو لذاكم احفظهولي لحد مرجع أسان خايف عليه يسرق أو شيء فإنت سفرت وبعدين المال سرق من عنده المرسك. هو يضمن ولا ما يضمنش يضمن ولا ما يضمنش ما يضمنش ما يضمنش خلاص كده إلا إذا تعد أو فرد إلا إذا تعد أو فرد خلاص طيب برضه انا مسافر فعندي سياره خد يا محمد السياره دي الله يكرمه اخليها عندك وبعدين هو حطها في المخزن وقفل عليها مع السره بتاعته اتسرقوا الاثنين يعني الحرامي خد بالاحوض بدل ما ياخد واحده يبقى حرام عليه مش يظلم الثاني فخذ بالاحوض ايه وسرق الاثنين جزاء الله شر جزاء الله ايه شر طيب هل الإنسان ده يضمن هل الانسان ده يضمن ولا يضمنش الا نحفظ الودائع عنده يضمن ولا ما يضمنش الشريعه حكيمه ورحيمه لو هذا الانسان هذا الإنسان المودع يب... ما فيش حد يعطي انسان أملة بعد كده فيش حد يعطي إنسان الماله بعد كده يقول لا إيه اللي بلاني هتديني مالك يضعي من عام ديه يتضمنني لا بنقصه خالف فأنت الصورتين ففرجوا من الصورتين ده بالنسبة الوديعة أما بالنسبة العارية الصورة بتاعتنا فرط إنسان أعطي إنسان دالو الدالو تكسر الدالو تسلد أجل يقول لك معلش والله أسد الدالو تسلد مني أو تكسر مني طيب تضمن، فرط ولا فرط؟ هو فرط، يضمن ولا فرط؟ يضمن، يضمن، ما لش دعوة طب يبقى بتفريد، بدون تفريد يضمن هذا الـ ايه؟ ايش؟ بتفريد أو بدون تفريد انت انسان عارته سيارة وبعدين راح يتفسح بيها فعمل بي حدث يضمن ولا فرط؟ يضمن هو ماشي في طريق مضبوط وماشي يعني على الاول كمان ماشي طول الطريق واخد ماشي يعني طريق يعني الصحراوي ماشي على الأول واخد بلك واخد بالأحوض خالص فدخل عليه واحد تاني خده فيشه هو مش مخطي الآن يضمن لا يضمن شيء يضمن هذا الشيء ده معنى كلامه إذا قبض المستعير العاري في مضمون عليه بأي حال فرط أو إيه أو عشان كده ما تاخد أمور الناس تحفظ عليه ماشي؟ أما أخي يقول لك تعالى سوق بس انت سوق, واخد. سوق بس انت بلاكش داعو لا ما تسوقش يقول لي سوق العربية بتاعتك واخت بلاك طب خدها بس وركابها أنا وانت واحد وبتاع ما بتبقوش واحد بعدك تبقو حاية واخت بلاك تخلي بالك لأن لو تحكمت للشرع حصل لها شيء هيضمنك كان هو جاهل بالشرح زييت ما فيش مشكل هنعرفه الشرح هو ايه ما يصدق انه يعرف الشرح ليه فلوس يقول لك خلاص معلش والله احنا كنا اخوه في الله بس دلوقتي يعني ايه انت عارف الحاله وبتاع فهيضمنك فعشان كده تخلي بالكم من الصور دي طيب يبقى مضمونة مضمونه بالتفريط او بدون تفريط طيب هيضمن ايه هيضمنها هي ولا يضمن مثلها ولا ايه بالظبط في شيخ الفقه يمشي معانا لاخر الفقه اسمه مثل مثل وقيمه متقوم ايه الاشياء مثليات او متقاومات كل الاشياء اللي في الدنيا اما مثليات او متقاومات مثليات يعني كوبايه زي كوبايه اناء زيه اناء مثل اناء دي كلمه مثلي مثلي يعني المصنع ده بيطلع كوبايه بوضع كذا برقم كذا يتبق اسمها مثل مثل تلفه الكوبايه عندك انت كمستعير تلفه الكوبايه يبقى يلزم تجيب له كوبايه زيها ايه هي الكوبايه مثل مثل يعني نفس الايه نفسي الكوبايه ده مثل مثل لا فيش كوبايه دي ما عادش الكوبايات ديت واقول المصنع طلعش زي دي طلع شيء ثاني اقل اصغر يبقى قيمه متقو تدفع القيمه مفيش المثل تدفع القيمه القيمه امتى بقى ما انا ممكن اختلف معاك اللي هي الكوبايه بتاعتك بتبقى 1000 جنيه لا لا كوبايه انت ال1000 جنيه ما تساويش الا 100 جنيه انا اختلف صح كده فالعلماء يحطون يعني قيد بقى وقاعده فيها اما ادفع القيمه أدفع قيمتي إمتى يا طرى يوم التلف ولا يوم الشراء ولا يوم البيع ولا على حسب حالته اذا لك قلت لك حط على خط عشان ربنا على عمل يقول عشان اما تفتوا في المجالس العرفيه وتعملوا نفسكم مشايخ وتفتوا وبتاع هو ما كده أبدا بلاش هذا الشيء ما تطوعوش كده منكم واد ايه بالدراع كده وخلاص بالدراع كده وخلاص خلي بالكم الامور دي يقول بمثل مثل لو مثل مثل فيش مشكل الكوبايه وضعها كذا برقم كذا السياره بتاعتي مضله كذا اربع حفر مثلا واخد بالك اربع حفر اربي كانوا يعني هات لي ايه السياره اللي فيش ارباح وفر معادش ارباحه يبقى نعمل ايه قيمتها قيمتها امتى يوم التلف تلفت امتى النهاردة؟ تعالوا يا جماعه الخير دي تساوي كام 5 قروش اتفضل اهي انا كنت غيفها ب جنيه ماليش مليون جنيه. هي يوم يوم التلف يقول يوم تلف لانه يوم تحقق فواتها لانه يوم تحقق ايه فواتها فرت أو لا نص عليه ولو شرط نفي ضمانها شوف الصورة لو هو حتى جلك يا عم خد الشيء ده وبعدين أنا مش إيه حتى لو تلف ما ما ما إيه إيه فرت أو لا نص ولو شرط نفي ضمانها ولو شرط نفي ضمانها عفوا لو إن هو المستعير قال لهذا الإنسان المعين لو تلفت مش هضمنها لا لا يقبل منه هذا الشيء لا يقبل منه حتى لو شرط هذا الشيء لأنه شرط ينافي, إيه شرط ينافي ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو شرط نفي ضمانها وبيقل ابن عباس وعائشة وأبو هريرة وهو قول الشافعي وإسحاق لقول عليه الصلاة والسلام لصفون ابن أميه يشوف لقول لصفون ابن أميه بل عارية مضمونة بل عارية إيه؟ مضمونة بل عارية مضمونة إذا جاء موضوع صفون ابن أميه صفون ابن أميه كان كافر كان كافراً عليه السلام لما يعني في فتح مكه وفي يعني يحارب ويقاتل هوازن وغيرها من القبائل فخد من صفون ابن اميه عري مضمونه عري فصفور ابن اميه قال له ايه انت بتاخدها عافيه يعني ولا يا محمد عافيه يعني قال بل عري مضمون بل عري ما تخفش بلا انا لك لو تلفت عليا وفي لفظ بل عري ايه مؤدا مؤدا وده كان كافر شوف الإسلام وشوف فضل الإسلام وشوف يعني العدل في الإسلام وده الحديث دراء أبو داود وقال الإمام أحمد في مسنادة وغيره عن أمية بن صفوان عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك, هل عندك من سلاح؟ قال عوارا أم غصبة؟ هل تاخد غصب يعني وإيه ولا إيه بالظبط ولا عوار؟ قال بل عور فعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين يدد له 30 درع و30 سلاح أو 40, إيه أو 40 سلاح وفي أسلحة تلفت من غصب النبي صلى الله عليه غصب عنه تلفت الأسلحة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أسلحة إيه؟ تلفت يعني ولكن كان هو صفوان أسلف بعد كده كان صفوان أسلم بعد كده فما جه النبي صلى الله عليه فقال له والله ذا اللي موجود وفيه التلف اللي تلف دي أنا عوضت فقال له يا رسول الله ما شئت كان في الجاهلية أما أنا أسلمت الآن هذا أنا تصدقت به حديث هوت كان أعار ما بين الثلاثين إلى أربعين درعا وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمع الدروح صفوان ففقد منها أدراعا فقال النبي عليه السلام لصفوان إن قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ هل نغرم لك؟ يعني إيه رأيك؟ الدروعة كلها مش موجودة هل نغرم لك؟ فقال لا لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يوم إذ شوف الإسلام يفعل إيه لأن في قلب اليوم في قلب الآن إسلام في قلب الآن إيمان في قلب, خير في قلب, في قلب الآن خير المسلمين يبقى أعين المسلمين أما قبل ذلك كان كافر فالإيمان والإسلام إذا دخل قلب الإنسان انفزح وانشرح الشاهد من الكلام يقول بل عارية مضمونة وروية مؤداء ده حديث رواب داود كما ذكرنا الشيخ فأثبت الضمانة من غير تفصيل أثبت الضمانة من غير تفصيل يبقى بتفريط يضمن بدون تفريط إيه يضمن وعن صمر مرفوعا على يد ما أخذت حتى تؤديه ده رواب الخمسة وصححه الحاكم بس الحديث ضعيف حديث ضعيف ما صحش. لكن معنى صحيح معنى صحيح واللي قبله يغنى عنه طيب إبقى العارية مؤداة ومضمونة فرط أو إيه او لا نفرض لكن لا ضمان في اربع مسائل إذا في اربع مسائل مستثنى الايه من هذا الشيء لا ضمان في ايه في اربع مسائل الا بالتفريط لا ضمان في العرية في اربع مسائل إلا بالايه الا بالتفريط اول شيء فيما اذا كانت العرية وقفا ككتب علم وسلاح لان قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعهم شوف لان فضه ليس على وجه يختص مستعير مستعير وحده بنفعه لان تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامه أو لكون الملك فيه لغير معين أو لكونه من جملة المستحقين له المعنى ايه مش فاهمين كده نخلي بالنا نظامن في اربع مسائل الضمان في اربع احنا اتفقنا القاعده العامه ان العاريه مضمونه بالتفريط وبايه بدون تفريط بس في اربع مسائل مستثنى منها الايه الضمان أول صورة، إذا كانت العرية وقف، يضرب لها مثيلة، انسان وقف كتب، قال دي وقف على طلبة العلم، قال وقف على, على طلبة العلم طيب طلبة العلم ما شاء الله، العلماء كثير، قال دي وقف على كتب طلبة العلم، الجيدين اللي المشتهدين في, في ابن تيمية مثلا فإيه داركم الكتب ده، فما شاء الله من كثرة البحث والاطلاع، ما شاء عمال، بيتأكل كتب أكل نشي بتاكل ايه اكل بيدك فشاد من الكلام فتلف الكتاب الاوراق مزقت الاوراق تلفت تلف الايه الكتاب هل تضمن انت كطالب علم تضمن لا ولا الشريعه ما تضمنكش انك انت برده ولك حق الانتفاع مع مع طلاب العلم ككتب علم وسلاح انسان وقف سلاح للحرب فانا حاربت بالسلاح تلف السلاح انكسر السلاح اخذ مني السلاح أضمنه لا يقول ان قبضه ليس على وجه يختص مستعد بنفعه إباع مش, مش للك انت وحدك بس تفلان وفلان وفلان بينتفع به بي قال أو لكون الملك فيه لغير معين أو لكونه من جملة المستحقين دي الصورة الأولى الصورة التانية وفيما إذا أعرها المستأجر, وفيما إذا أعرها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفع فحكمه حكمه في عدم الضمان الصورة التانية فيما إذا أعرها المستأجر فيما إذا أعرها المستأجر كأن قدمنا قبل ذلك في الإجارة لو أن إنسان استأجر شق استأجر محل وبعدين هذا الإنسان المستأجر آجره لإنسان آخر يقوم بما يقوم به هذا المستأجر الأول فتلف منه شيء لا ضمن عليه نفس الصورة إذا أعره المستأجر لقيام المستعير مقامه يب إنسان أعره هذا الشيء لإنسان آخر ينتفع به هذا الإنسان مقامه في استفاء المنفعة فحكم وحكم في عدم الايه في عدم الضمان كان الشيء ده يعني يفعل به هذا الشيء كان شيء الانسان بكوبايه مثلا بتحط فيها ميه ميه بردة. ما بتطرشقش الكوبايه ولا شيء وبعدين حطيت فيها الميه مثلا انكسرت الايه الكوبايه وكان اعارها الانسان آخر لا شيء عليه الصوره الثالثه او بليت فيما اعرت له قريبه من الاولى من الثانيه او بليت فيما اعرت له كثوب بلى بنفسه ه هعمل ايه كاني مدي إنسان ثوب وبعدين هذا ثوب بدله ثوبيه هو انت مدي له لي ثوب ليه عشان نحطه على شماعه ولا عشان يلبسه عشان يلبس ثابله الثوب يقول لا شيء عليه ونحو لان الاذن في الاستعمال تضمن الإذن في الاتلاف لان الإذن في الاستعمال هو مدي له البدله يلبسها ولا ده مدي له بدله عشان يلبسها ولا عشان يحتفظ بيها اداله عشان يلبس طب انا طبيعه هلبسه ما عملتش فا اي شيء وتلفت البدله شيء لان الاذن في الاستعمال اذن او تضمن الاذن في الاتلاف به وما اذن في اتلافه لا يضمن لا, لا كل مناف رابع صوره من الصور او اركب دابته من او اركب دابته اركب دابته ايه بقى ها لله تعالى مش كده او اركل بدبته منقطعا منقطعا لله تعالى فتلف تحته لم يضمنها لانها بيد صاحبه هي الجمله نفسها مثل كعش الجمله نفسها ايه وهي بس في كتب الحنابلة بس كده كتب الحنابلة الجمله دي الوحيده في كتب الحنابلة مثل العلماء كلهم اتفقوا عليها ما فيش في الكتب نفس الايه الجمله المكنه دي نفك الكلكع ده تاني شوفوا يقول او اركب الجمله مش يعني ممكن الطالب يقراها ما يفهمهاش او اركب دبته منقطعه لله تعالى كانك هو تفهم الجملة ان هو احتسبها هي او اركب دبته من قاطع عن منقطعا يعني تفتح الط مش هت... مش إيه؟ مش هتكسر كانت في الكتب عندكم مكسوره طماك وتلاقيه مكسور لا او اركبه بثه منقطعا منقطعا لله فتلف تحته مين اللي منقطع لله <تصفيق> أه؟ أه شفته, أه شفته؟ أه ما تتفهمش مش, مش خلي بالكم المعنى ايه المعنى إن إن انسان ولد انسان تايه انسان في بريه انسان في كذا وبعدين مالوش دب ولوش شيء فأنا أركبته هذه الدب الدب بتاعته وترخد ماشي أخد. منقطعا ماشي منقطعا لله الجملة كده فهركاك هي الصوت تقول منقطعا به لله تعال ماشي يبا تدين معنى تاني خالص يبا لو أن إنسان في برية في صحراء في كذا كي انقطعت به الحبال ومالوش شيء فأنا أعطته الدب بتاعته أعطت مين هذا المنقطع ماشي هذا الايه المنقطع ماشي مش هو منقطع لله هي الجمله توهم بجد توهم كان الانسان خرج في سبيل الله واخد توهم بكده مش معنى كده خالص مش معنى كده خالص عشان لك اتخلي باله منقطعا به كانه هو انقطع بالحبال هو مش رايح في سبيل الله ولا رايح جهاد ولا بتاع لا ده انا وجدته يعني تايه فعطته الدببه تحت توصلوا فاهمين الصوره اعطته الدببه تحت توصلوا انا بقى اللي احتسبت لله مش هو كان منقطع لله اصلا فاهمين الكلام؟ ارجو بعد اللت والعاد ان ده تكونوا فهمتوا. اسمعوك الواحد اما واحد ممكن يشرح كثير او يفصل المعنى كثير يتلخبك اكتر. فارجو ما تكونواش يعني ايه؟ اتلخبت عندكم اكتر. فاهمين معناه؟ او اركب دبته منقطعا. انسان تائه انسان في بريه فانا وجدته فاعطته الدبه بتاعتي لله خلاص عشان ايه؟ توصلوا. فتلف تحتها اما تتلف بقى هضمنه. هنضمنه لمتل ما انتهاله فلا يضمن فهمنا الصورة طيب ودي بس فيه على كتب الحناب لغس كتب غيرها ما فيش كتب ما فيش الجملة من كالكادي بل انك يعني في الجملة عند الاحناف مثلا او الشافعية يعني ابسط من ايه من زيه لكن غالبا الموتون بتبقى كده برضو غالبا الموتون بتبقى كده تلاقي المتن اسل المتن عبارة ايه ما قال لفظه وكسره معناه يبقى لفظ مختصر مثلا مختصر الخرق شرح ابن قدامه رحمه الله في 14 15 مجلد في الايه في المغني وهي كلها كام ورقه كام ورقه المختصر كام ورقه كده ومشروح في كذا طيب واركب بدت به لله تعالى فتلف تحته لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها اشبه بقصبه اشبه لو غطى ضيفه باللحاف فتلف فتلف عليه يعني ايه عندك ضيف فانت بتحبه و جاي في شهر طوبة شهر اثنين فدته لحاف او لحافين قد استغلت بدون فهو كان طبعه يعني برفوز بالليل هو طبعه كثيرا هو طبعه ما في زباد شابه برفوز فمالترفيز بتاعه جطع اللحاف ماشي قتله في بعد ما يصحى الصبح يقول لك جزاكم الله خيرا عوصها في ترباك تقول له بس ايه ادفع طبع من اللحاف الاول ما يفعش ايه اللي مين لجل يغطيه يبقى دي معنى كلامه يقول اشبه لو غطى ضيفه بلحاف من فتلف عليك برضو عشان يتضيف عندك لما يكون يعمل شيء ويتلفه أو شيء ما تضمنوش دي من المكان من الأخلاق برضو سلمنا ضيف البدين ولا بتاع ودخل الجاعة الأفرنجة أو بتاع فكسر الجاعة ما حصل في بعض الأماكن حصل البداية تكثرت كلها فهتضمنه؟ لا ما تضمنوش خلاص اوه برضو لو حصل له شيء عندك برضو بلبس اللي بتاع فالزفلة تكسر ولا بتاع انت كمضيف وتضمن لا ما تضمن شمعتش تجع عندك يقول أشبه لو غط ضيفه بلحاف فتلف عليه والله أخبرنا احكام عظيم اللي يدرس الفقه من أوله لآخره دراسة أكاديمية علمية منطبطة جيدة يعلم يعني عظم هذا الدين أي والله اللي يدرس الفقه لكن معظمنا يعني درسته في الفقه حرمشة كبه ومعظمنا على دراعه يدرس على دراعه كده لكن تدرس سنه 2 و3 وكذا سنه وتخلص كتاب والثاني والرابع وتعدي على مذهب وتخلص أصول المذهب ده وتعدي على المذهب الثاني وتاخد اصوله فين الدراسه دي فين الدراسه الجيده الاكاديميه دي فاللي يدرج زي الطريقه الفقه يعلم يعني فضل عظم هذا الدين وفضل ما ترك رب العالمين شيئا شادد ولا وارد الا تكلم عليك وصدق الله حيث قال ما فرطنا في الكتاب شيئا ما فرطنا في الكتاب كل شيء موجود في القرآن وفي السنة ولكن يحتاج إلى علماء يحتاج إلى طلاب علم يبرزونه ويبرزون احكامه للناس يقول أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمن كرضيف ربه, كرديف ربه يعني, يعني ألفظ مجملة فتب صعبة في الفاه كرضيف ربه كأن إنسان ركب سيار, ركب سيار وخد أخوه لقى أخوه ماشي فتلق له تعال إيه اركب معي فكان ركب مثلا 28 ثمانية وعشرين وضعيفة خالفتان تحس ان ايه لعبك ثمانية فركب أخوه كان ايه أخوه بدين ما شاء الله مئتين كيلو بس ما شاء الله فركبه فهو بركب خده مطب اتكسرت لإيه العربية تقول له ايه اضمن انت بقى مش ليه انت اللي بركبه هو كان ماشي على الارض حد جالك ركبه كده ما تتبقى ماشي على الارض وتلاجى حد خلي بعد كراضيف ربها وكرائد يركب الدابة لمصلحته كرائد الرائد اللي هو ايه الرائد اللي هو مش حاضر نسري يعني لا الرائد المدرب يعني مدرب الخيل معلم الخيل فركب الخيل وبدربها تلف تحتو ماتت تحتو يبقى يضمن المانشي ما يضمن قائدي يركب الدابه لمصلحتها فتلف تحته وكوكيل ربها إذا تلف تحت يده لانه لم يثبت لها حكم الايه العاريه لانه لم يثبت لها حكم العاريه ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين فالمرتهن امين شكلوها صح عشان تبقى وصه فالمرتهن فالمرتهن فالمرتهن, فالمرتهن فالمرتهن فالمرتهن لا مش بالكسر فالمرتهن في مرتهن وفي ايه مرتهن يقول من استعار ليرهن فالمرتهن امين لا يضمن إلا ان تعدى او فرط الا ان تعدى ايه او فرط بالفتح فتح التاء لا يضمن إلا انتعد أو فرد بالصورة إيه الصورة إنسان استعار شيء استعار شيء من إنسان استعار اليرهم طيب احنا ذكرنا ان العارية حكمها إيه مضمونة ولا ماش مضمونة كفرط وقube بدون تفريط طيب هو استعارة عارية الآن استعار عارية الآن وكان هذا الإنسان الذي استعارة عارية عليه فلوس لآخر عليه فلوس لآخر فاخذ هذه العريه ليرهنها عند ايه هذا الإنسان يرهنها حتى يستوفي ماله حتى يستوفي ماله فتلفت فتلفت تلفت هذه الايه العريه عند هذا الإنسان المرتهن الحكم ايه يقول ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين لا يضمن فالمرتهن امين لا يضمن إلا ان تعدى او فرط الا ان فر طيب ليه لا يضمن الايه ليه لا يضمن هذا المرهتهن لا يضمن ليه لانها فتح الله لانه وديعه تكون وديعه عنده مش امر من لا هيضمنه من اللي يضمن المستعيد المستأجر ليه اللي يضمن يبقى خلي بالكم يبقى هو لا يضمن الان عشان ما تدخلوش حطو في بعضها الاحكام عشان ما تتلخبطش تقول انت الآن قلت العارية مضمونة وفرط أو لا يفرط ازاي تقول لا يضمن الآن لان هو الآن اعطاها عنده على سبيل الايه على سبيل الامانه امانه يبقى هي الان وديعه عنده،, وديع عنده والوديع على تضمن الا بالايه بالتعدي او التفريط بالتعدي او التفريق. لكن هنضمن من اصاله هنضمن من المستعير هيضمنه والمستعير يرجع لمين على, على هذا الإنسان الآخر اللي هو اللي عنده الرهن ده إذا كان فرط يبقى يضمنه ما فرطش يبقى ليس عليه شيء يقول وما... ويضمن المستعير يضمن المستعير سواء تلف تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم لما لما تقدم ومن سلم لشريكه الدابه ومن سلم لشريكه ولم يستعملها ولم ايه ولم يستعمل او استعملها في مقابلة على فيها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن قال في شرح الاقناع وان سلمها اليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعاريه تعاري المعنى ايه من سلم لشريك الداب انسان واخر انسان واخر شركاء في دابه الدابه ولتكن حصان ولتكن سياره ولتكن طياره ولتكن اي شيء دابه يعني تحمل الناس انا وانت شريك انا وانت ايشريك ليا النص فيها ولك انت الايه النص فيها طيب يبقى انا سلمتك انا شريكك سلمتك هذه الايه الدابه لتركبها وانت ماشي في هذه الدابه تلفات طيب يبقى انت ليك نص الايه نص الدابه دي كده لك نص الدابه تتلفها ما تلفهاش براحتك لكن انا ليا النص الباقي تلف الان اضمن ولا ما اضمنش يضمن يقول ومن سلم لشريك الداب ولم يستعملها ولم ايه ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة على فيه بإذن شريكه شوفوا القيود دي كل قيد حط عليه خط عشان إيه ده يعني احتراز من إيه الشيء الآخر من أسلم لشريك الدابة ولم يستعمل. ولم يستعمل او استعملها في مقابلة على فيها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط بلا تفريط يضمن يقول لم يضمن لم إيه لم يضمن يبدأ الصورة انسان حطت السيارة عند شريكه ناشي خليها عندك النهارده بيتها عندك النهارده وبعدين تلفت الايه السياره السياره دي انا وانت شركاء فيه ماشي لا تضمن لا تضمن خلاص ايوه طيب او استعملها في مقابلة على فيها يعني عاوز اقول لك حصان مثلا طيب شريكه يقول له انا عاوز اروح بيه مشوار النهارده ماشي في مقابله تعلفه خلي بالك في مقابله تعلفه كلمه علفه احتراز من ان هو لو اداه له وما ايه وما أكلوش. يبث مقابل ان هو علفه واكله وتلف لم يضمن شريكه لم يضمن ايش لكن امتى يضمن لو كان استعمله بدون ايه بدون العلف يبقى كلمه واحده خالص يقول او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكي باذن شوهتلت شريك. بلا تفريط لم يضمن لم يضمن قال في شرح الاقناع وان سلمها اليه لركوبها لمصلحته لمصلحه مين شريكي وقضاء حوائجه عليها فايه فعاليه يبقى تضمن،, تضمن تضمن بايه تضمن بايه بتفريط وبدون ايه بتفريط وبدون تضييق بتفريط وبدون تضييق ده بالنسبه لايه ده بالنسبه للالعاريه باب آخر من ابواب الفقه وهو باب الايه باب الغصب باب, باب دي كان العرية وفي كتاب اللي بعده كتاب الايه الغصب ايه هو الغصب ده فيه شيء اسم الغصب وفيه شيء اسم الصرقة وفيه شيء اسم الخلسة وفيه شيء اسم الاختلاص وفيه شيء اسم النهبة كل لغظة من هذه الألفاز له تعريف توفيه شيء اسم خلسة وفيه شيء اسم صرقة وفيه شيء اسم اختلاص وفيه شيء اسم نهبة وفيه شيء اسم غص كتاب داع dominated i كتاب врg يقول عندك الشيخ مرعب الكتاب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانه عدوان وما اكثره الان وما اكثر بعد الصوف ماشي انسان يشتري حتطه ارض ماشي وكاتب بيها اوراقه ومسجلها وشيء فجاه يجي ناس جايين يبنوا فيه يبنوا فيه انت بتعمل ايه بعمل اللي بعمله ماشي افتحتي تحتت الزند الاوراق ويطلع لك هو كمان ايه اوراق يقول لك اهو فاجا ده ابني فيها الى جله نطط واحد بابني ايه يقول ده الايه ده تحس يعني ده بيحصل وحصل والله هذا لا هذا الشيء وحسبنا الله ونعم الوكيل بعض الناس الكذبه بعض الناس اللي ما عندهمش ضمير يبيع الارض لواحد واتنين وتلاته و يقبض من دفله ده فلوسه فلوس ويعمل ده عقد وده عقد وده عقد في الاخر يفاجئ انه ايه متباع لمين ل101 طب دي بتاعتي يبقى الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان على حق الغير عدوان طب الحكم وإيه يقره محرم بالكتاب والسنة والإجماع محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فلقول تعالى ولتأكلوا أموالكم بينكم في <تصفيق> قول الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان ومحرم بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واما السنه فقوله صلى الله عليه وسلم ان دماؤكم واموالكم عليكم حرام إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَابٍ بشاد من الحديث وَأَمْوَلَكُمْ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ في الجملة أجمعوا على تحريم الغص في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه إبا كلمة دائما أجمعوا في الجملة دائما ذكرنا إبا في التفصيل إيه؟ خلاف أما يصر العلماء أجمعوا على كذا في الجملة إبا التفصيل يكون فيه خلاف قال ويلزم الغاصب رد ما غصبه يلزم الغاصب ما ايه ما أخزه غصبه لحديث على اليد ما اخذت حتى تؤدي حتى حتى تؤدي يعني ايه الكلام فقه منضبط ويعمل بهذا الحديث ومعناه صحيح لكن الحديث ايه ضعيف لكن الحديث ايه ضعيف ده راه ودود والترمذي والحديث إيه الحديث يعني ضعف الشيخ الألباني رحمه الله وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصى أخيه فليردها فليردها ده حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله ولن وقفه يسير يعني معاه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه لا يأخذ أحدكم متاع أخيه أي اللي احنا بنعملها مع بعض ابن السخافة اللي احنا بنعملها مع بعض ماشي والهزار السخيف اللي ملوش معنا اللي مخلف للشرع اللي احنا بنعملها ايه مع بعض لا يأخذ أحدكم متاع أخي لا لعبا ولا جد بصرة الهزار تحط لك في جد أخوك ماشي ايه الحلوة دي عم محمول ما شاء الله يا أخي ياخد رشتها لنا شوي يا عم اديني شويه واخد بالك ايه الحلاوه دي ماشي تخش عند الشيخ محمد واخد بالك الشيخ محمد نحسبه ادى وحقيقي يعني في الصوره الظاهره يعني واخد بالك وبعدين تخش عنده المحل بتاعه في المكت ولا السجاده ولا بتاع. ايه الحلاوه يا شيخ ما شاء الله طب الله يكتر تيجي معلق ايه سجاده كده واخد بالك ب 2000 ولا بتاع وطبعا الشيخ محمد حقيقي مش مش قادر يتكلم يحرم شكرا يحرم هذا الشيء طب هو ما اتكلمش ما قال لكش وبعدين تتجرأ تقول يا شيخ محمد مسامح يبصلك الشيخ محمد كده ماشي مسامح يا شيخ محمد يقول لك يا مسامح هعمل ايه؟ عرفا مش مسامح وشرعا مش مسامح وادبا مش مسامح وكل شيء مش مسامح ماشي تنذل على كل شيء فخلي بالكم مساء ده حديث بص... لا يأخذ أحدكم متاع أخي لا لعبا ولا جد لا هزر. ولا ضحك ولا سخافه ولا حماقه ولا استقطاع ولا استخصار ولا هذا الشيء يبقى إلا إذا ايده الا كان بقى إنسان يعني في بينك وبينه موده واخوك في الله فعلا وحبيبك وانت فلوسك فلوسه ومصلحتك مصلحته ومفيش بتصرفوا سوا من جيب بعض ومفيش مشكله اما غالب الناس كده غالب الناس مشكله الناس بخافوا على يعني امتعاتهم ويخافوا على اموالهم ويخافوا على اموالهم جدا بالذات المال خايف الإنسان عليه ويحرص عليه حتى الانسان لو غني حتى الإنسان لو دين حتى الإنسان لو كذا لذلك الفقاء يقول المال محل الخيان المال محل الخيان مالوش كبير مالوش كبير ممكن يلعب بأي إنسان إلا من رحم الله وقل لهم فعشان كده لا ياخذ أحدكم ما تع أخي لا لاعبا ولا جد اللي احنا بنقوله عندنا ما أخذ بسيف الحياة فهو إيه فهو حرام ده مش حديث ماشي ولكن كونك انت تدخل ايدك في ربه اخوك وتمر على الشيخ احمد مثلا معلش يا شيخ احمد ما شفتكش لو كنت شفتك ما كنت ذكر طيب الشيخ احمد مثلا هو عليه وحاطط بوكس السمك كده سمك بورى سمك شبار وسمك جراميه مثلا واخد بالك طيب وامكانهم هيرف فالشيف من الكلام انت ماشي كده فما شاء الله ايه الحلاوه دي طعمه حلو تقول ممتاز وخد. الكيلو بكام الكيلو ب 20 بس عشانك انت بس فتاخد الايه البوكسه دي ماشي أحمد؟ والله ما لم أسمحك يا بلا دوني ولا أخي وأخي تقول لك وبعض الناس بعملها ويمشوا فبلاش الأشياء دي حتى لو على سبيل المزاح على سبيل الهزار على سبيل كذا بلاش وبعدين بلاش الهزار التجيل الهزار التجيل بيوغر الصدور ليس ما لو بالقيد الهزار بالقيد يوغر أي صدر إلا من رحم الله عشان تهضر محفوظ بالإيد هيحصل شيء هيحصل شيء فبلاش ونهن بالسلام عن إيه عن ذلك فبلاش هذه الإيه الأشياء خالد ده لو مزحت يعني تمزح ولكن تمزح بحق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان يمرح على يسو وكان يداعب على يسو والسلام ولكن كان بحق كان بحق ما كانش يمزح عشان كذا لكن كان يمزح بقى لما جاءتهم راعجوس تقول يا رسول الله ادخل الجنه قال ادخل الجنه يا لجوس لا يدخل الجنه من تجذب الجنه يا لجنه يا لجوس فبكت المراه واجهشت بالبكاء فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه بيكون عربا اطراب يعني على سن متقاربه 35 سنه في الجنة ما حد يعني كبير او شيب وبعدين يعني يعني أشياء كسرة جدا من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يكون يمزح جادا عليه الصلاة والسلام مش متعلقة بحق إنسان فلا يجوز الإنسان يمزح ولا يأخذ من الأخ بحق او بباطل ماشي كذلك الاخوات بر الاخوات نفس الصور ان اخوات انجح وادان يعني ممكن اخوات عندها شيء يعني اخت بتسالني فلانه بتروح عندها وبتاخد منها كذا وبتعيرها كذا وبتعيرها كذا وبتاخد وفي الاخر بتتلفه وتاخد في الاشياء من البيت عندها اشياء ولا تعطيها اشياء يحرم هذا الشيء يحرم هذا الشيء ما تخليش الصداقه والالاشياء ديت تدفعك انت يعني تكتز اموال الناس وتطفي وتأخ... اموال يحرم عليه لذلك يقول يحرم لا ياخذ أحدكم متاع اخيه لا لا عيبا ولا جادا ومن أخذ عصا اخيه شوف عصا العصا لا ماشي مش ولا بوكس سمك ولا بتاعه ولا عصا اخي ولا محمول ولا عصا فليردها اليه فليردها اليه الا اذا كان في سماح وسماح ما بتجيش بالطريقه دي اما يجي ياخد الشيء ويقول لا هو لو مسامح اصلا ما كانش انتظر تاخده كان ايه قال لك والله دي هديه السجنه ديت او الموقيت ده هديه ايه هديه مني لك يا شيخ محمد ما ينفعش تاخيه لا ذان واخد بالك ده هديه من بس اهم شيء ما يكونش ورا الهديه دي شيء اهم شيء ما يكونش ورا شيء بخصت السمك الله يا شيخ محمد ده انت غالي علينا خد واخد بالك لا ما يكونش وراها شيء وخلي بالك من ايه من الاشياء دي والا نخش في باب الرشوه وباب الحرام طيب أما انسان يغصب شيء ويرده هيرده بس ولا هيرده بالنماء بتاعه يقول يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه بنمائه أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل فلزمه رده كالأصل أما يأخذ شيء لإنسان وبعدين في شيء اسم النماء متصل ولما منفصل خدت إنت بقره بقرة وبعدين البقرة صغيرة وبعدين البقرة كبرت عندك أما ترده هتعمل ايه هتقطع الحته الكبيره اللي منها ولا تردها بالنمى بتاعها هتردها ايه بنفس النما بتاع سرج انسان عجل صغير عجل صغير ماشي يا محمد يا غنام سرج انسان عجل صغير مثلا وبعدين العجل الصغير ده ماشي كان يساوي مثلا خامس خم... ماشي يساوي كذا 3000 ولا بتاع وبعدين الانسان إن كبر عنده يساوي 6000 الان اما يرد رد إيه؟ يرد إيه؟ يرتبط بالنماء بتاعه يرتبط طيب لو ان حيوان كان عنده حامل انسان غصب حيوان حامل بقر عشراء مثلا وكانت في الشهر السابع او الثالث وبعدين كانت حامل الان وبعدين غصبته وولدت عنده ولدت عنده يبقى اصبح النماء الان نماء ايه نماء ايه ايوه شوف النماء ده يبقى نماء ايه منفصل اي كلكم غلط النماء ده نماء متصل اه انما ده ما متصل ماشي لسه بنتكلم على عدم الجره في الفتوه بتاع و كلكم متصل منفصل منفصل امال لما بتعملوا كده معايا تعملوا كده بره ايه ربنا يرحمنا سنكم يبدا يشهد من الكلام ده انتوا بتهدلوا الناس على كده برده ما زالك بيجي لنا الشكل والله والله بيبلغني اشياء غريبه الشكل واخد بالك يا حتى فتاوى مختلف فيها ولا كلام ولا فيه ليه اصل ولا ليه سلف في المساله ده بيذكر فتوى مالوش اي حاجه والله قابلت بعضهم بقول له طيب دا يعني انت ليك سلف في المو... ده كلام من ده قال كلام الفقير الى الله وتقول له فقير ولا غني انا فقير ولا غني فقير ايه انت التواضع ده ببلش منه مش فقير انتوا انا احترم كلامك لما يكون لك سلف دي امر مهم جدا يا اخوان انا احترم كلام انسان حتى لو خالفته بس بشرط يبقى كل سلف يبقى قال بها الشافعي قال بها رحمه الله قال بها الامام اما الفقير والغني ما وصلناش احنا المرتبطه الفقير والغني ديت الفقير والغني دي الاجتهاد بقى اما تيجي انسان مجتهد وتزك نفسك تبقى انت مجتهد ولا بتاع نقول لك ماشي قول فقير وغني براحتك يعني قول فقير قول مسكين قول الاثنين ماشي اما تبقى لسه واخد بالك وبعدين وتقول لي ده قولي قولي انا قولي من بتاع فخلي بالكم يا جماعه بلاش تفتي والناس بتحسب النظام بين أي واحد منتهي ولا ما شاء الله ده شيخ وكذا فما تفتيش بدون علم انا كنت في السوق مره فلقيت امراه يا شيخ يا شيخ يا شيخ نعم يا اختي هات لي بس فتوى في الطلاق الله يكرمك لا انا اعرفها ولا يتعرفة. طيب والله انت صادفت واحد اهو قرأ شويه في الفقه وافتاك طب سلمنا هي هي استفتتني ليه عشان مساح هي متعرفنيش تعرفنيش ولا نعرف طيب تخيل بقى استفتت واحد مثلا ملوش في الليله خالص ماشي ملوش حتى في اي حاجه ملوش في السوق في الطماط ماشي هيقول لها المساله فيها قولان ماشي تقول له يعني ايه يا مولانا يقول لها قولان ماشي وخذوا بالاحوط هي الطلجة الكامل تقول له والله يا أخيك والتنى يعني هو جلّة عليها الطلجة جلّة خلاص خطي بالأحوط هو مختلف فيها بس يتب طالج إن شاء الله ينفع أخواننا ينفع ده العلماء اتفقوا لأنه لا يجوز الأخذ بالأحوط لا في الأحوال الشخصية ولا في النكاح ولا في هذه الأشياء ده رب يوت أخذ الأحوط ده في العبادة فقط في مساء العبادة أما في المعاملات ده خير بيوت أحوط أيه أحوط أي فيها مفيش أحوطين واحد جاءوا لك أن الناس والله عمشي طلقت مرات مراتين ولا ثلاثة والله إخوانا ما بصدرش. انا فعلا فاعلا بيلي أسئلة غريبة الشكل والأسف من إخوة برضا ما يقول له من لسا ولا انسألت شيخ اسمه كذا غريبة شك. سبحان الله أروح للشيخ اللي كذا ده ماشي وعشان أعدب ولا بتعوه ولا كلمه يقول لأسان سمحت أخ كان تيالي كده كلام فيها تحس ان حتى يعني فيش خالص الكلام ده كلام مكسر كلام قدام طيب انا نسيت والله مش عارف طلبت مرات مرتين ولا ثلاثه ولو خدوا بالاحوط خلوهم 3 عشان تبرئ ذمتك امام الله عز وجل ماشي مفيش حد غير كده من الجهلاء افضلنا على الفقهاء ماشي فعشان كده اخوانا خلي بالكم بلاش اطم هو الـ الـ الـ البقرة العشراء الحامل انما الحامل دي ماشي العجل ده العجل اللي ده كان جواه. ماشي طلع بر. إيه اللي, إيه اللي زاد يعني هو اللي جوه طلع بره يبقى إيه اللي فصله هو مش منفصل هو نماء اسمه نماء متصل لما متصل بيه هو خده الآن وغصبه كان عشكتل بيهيم عشراء ولا مش عشراء كان عشراء بس الزادة إيه الزيادة ان اللي جوه ده طلع بره يبقى لا حكم لإيه لا حكم لإيه هو متصل وليس إيه وليس منفصل فعشان كده يقول يرد الغاصل بنامائه متصل أو, إيه أو منفصل ولو غرم على رده أضعاف قيمته ولو غرم على رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا او خشبا قيمته ذرهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة ذرائهم لما سبق يب عاوز ان هو غرم أشياء عفوا إنه غصب أشياء غصب أشياء وبعدين غصب أرض وبنى عليه بنى على الأرض طيب الآن أما يرد الغصب يردل الأرض ده يردل ابن لا هيعمل ايه هيكسر مسألة عليها او انه يزيل الطوب اللي عليها او الصب اللي عليها اما يزيل الطوب او يزيل الصب اللي عليها هيكلفه ايه يكلفه مال. يكلفه مال انا اغرم عليه لا اغرم شيء ده معنى كلامه ولو غرم على رده اضعاف قيمته اضعاف قيمته وان صمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ولا اثر لضرره لانه حصل بتعديه وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلى الأجرة لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه قال وقبل الحصد إن كامل شاء الله إذا كان في العمر بقية مرة بعد ذلك أخي يسأل سؤال يقول وقف من وقف من مسجد ذهب المسجد أخ لو أن إنسان يعني كان أوقف شيء على مسجد كأن إنسان أوقف سجاد مثلاً او أوقف موكتة، أو أوقف شيء على مسجد وبعدين جابوا سجاد جديد لهذا المسجد هل ممكن أن القديم ده يروح لمكان ثاني ولا ما يروح شيء لمكان ثاني الأصلي أن الشيء الموقوف يكون لازم لهذا الشيء الموقوف إيه؟ الموقوف عليك الوقف يكون لازم لهذا الشيء الموقوف عليه لكن سلمنا ان أن استجاد ده هيبلغ هيبلغ, هيبلغ هيبلغ وبعدين في سجاد آخر هنركنه هيبل وفي مسجد اخر يحتاج هذا السجاد يا الحكم مسألة مساله مختلف فيها الراجح المختار للفتيه اللي احنا بنفتي يجوز نقله لجو... للمصلحه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا